موقع رياض القرآن يقدم يقعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمل مسنون والجان خلقناه من قبل منا قَالَ رَبُّكَ أَمَكَنَ لَنَا مَلَائِكَةً خالق صَالِحٍ بَشَرًا من مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَإِذَا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 قال لم أكن لأسكد لبشر خلقته من صلصال خلقته من صلصال من أمئ إن نسنون قال فاخرج منها فإنك ركيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني قال فإنك من المضعين إلى يوم رقِّ النعمان قال فبما أخبرتني لأزين لهم في الأرض ولا أضيّنهم ولا أضيّنهم أجمعين إلا عبادك إلا عبادك منهم المخلصين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 جهنم لما لمعدهم أجمعين وإن جهنم لما لمعدهم أجمعين لها سبات أبواب لها سبات لكل باب منهم جزء مقصور إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام أدخلوها بسلام من آمنين ونزعنا ما في صدور إخوادا على صرهم متقابلين لا يمسون فيها نصب لا يمسون فيها نصب وما هم منها من خرجين نبي عبادني أنا الرخور الرحيم نبي الغفور الرحيم وأن عذابي هو